وَلَقَدْ قَالَ لَهُم هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا خِتِنْتُمْ دِينه وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّ لَبِثَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَا يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ مَا لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْكَبْ قَوْلِي وَلَكَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي أرى بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من أثر الرسول فنبذتها وكذلك فولت لي نفسي ألا فزهر فإن لك في الحياة أن تقول لامثاس وإن لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخلفه وانظُر إلى إلهك الذي ولت عليه آكفًا لا محرقًا نؤثم لمن سفنَهُ في يمن نفسه إن انا الهك الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما